مرثوما بإقالة خالد بن الوليد شرقوا منا الزمان العربي شرقوا منا الزمان العربي شرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي يا صلاح الدين باع النسخه الأولى من القرآن باع الحزن في عيني علي يا صلاح الدين باعوك وباعونا جميعا في المزاد العالمي شرقوا من الطموح العربي عزلوا خالد في اعقاب فتح الشام سموه سفيرا في جنازة يلبس القبعة الشوداء يستمتع بالتيجار والكبيار يرغي بالفرنسية يمشي بين شقراوات اوروبا كذيث ورقي اتراهم دجنوا هذا الامير القرشي؟ هكذا تخص البطولات لدينا يا بني. سرقوا من طارق معطفه الأندلسي. سرقوا منه الناشين. أقالوه من الجيش. أحالوه إلى محكمة الأمن. ادانوه بذعر مصر. هل جاء زمان صار فيه النصر محظورا علينا يا بني ثم هل جاء زمان يقف السيف به متهما عند أبواب القضاء العسكري ثم هل جاء زمان فيه نستقبل إسرائيل بالورد وآلات الحماء والنشيد الوطني لم أعد أفهم شيئا يا بني لم اعد أفهم شيئا <تصفيق> رهن السمس لجاء كل المرادين وباءوا بالملالين القمر كثروا سيف عمر شنقوا التاريخ من رجليه شنق التاريخ من رجليه باعوا الخيل والكوطية البيضاء باعوا أنزم الليل وأوراق الشجر شرقوا الكحل من العين وباعوا في عيول الجدويات الحور. اجهضونا قبل أن نحضل أجهدونا قبل أن نحضل اعطونا حبوبا تمنع التاريخ ان ينجب اولادا واعطونا لقاحا يمنع الشام بان تصبح بغدادا واعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطينية ان يصبح بستان بس نخيل ومرضوانا بقتل الخيل او قتل الصهيل وسقونا من شراب يجعل الانسان من غير مواقف ثم اعطونا مفاتيح الولايات وسمونا ملوكا للطوارئ يا صلاح الدين يا صلاح الدين هل تسمع تعليق الإذاعات وهل تصغي إلى هذا البغاء العلني اكلوا الطعم أكلوا الطعم وبالوا فوق وجه العنفواج العربي. ما الذي يجري على المسرح ما الذي يجري على المسرح من يجب خيطان الكتار المخملي من هو الكاتب لا ندري من المخرج لا يدري ولا الجمهور يدري يا بني إنهم خلف الكواليس إنهم خلف الكواليس وهم يغتصبون امراه تدعى الوطن ويبيعون الخلاقيلة برجليها يبيعون البساطين بعينيها يبيعون العصافير التي تسكن في نافذه النهدين من بدء الزمن ويبيعون بكأشين من الوسكي املاك الوقت. <تصفيق> <تصفيق> ترقوا من الزمان العربي أطفعوا الجمر الذي يحرق صدر البدوي علقوا لافتة البيع على كل الجبال. سلموا الحنفة والزيتون والليلة وعطر البرتقال منعوا الأحلام أن تحلم ساقوا كل أنواع العصافير التي تكتب أشعارا إلى السجن فهل جاء زمان صار فيه كل من يحمل صندوق كلاحل كالذي يحمل صندوق حتيش يا بني ثم هل جاء زمان أصبح التحرير والتخدير فيه توأمين ثم هل جاء زمان أصبح الفعل به ضد اليدين ثم هل جاء زمان صار فيه الحرف ضد الشفتين يا صلاح الدين يا صلاح الدين هذا زمن الردة والمد الشعوبي القوي أحرقوا بيت أبي بكر وألقوا القبة الليل على آل النبي فشريفات قريش سرنا يغسلنا صحون الأجنبي يا صلاح الدين ماذا تنفع الكلمة في هذا الزمان الباطني ولماذا نكتب الشعر وقد ما شاء الله كلاب العرب